بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد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 فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فامما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما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 ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي ودخلي جنتي